وانه لشيء يسعد كل مؤمن ان يتوجه المسلمون الى دروس العلم لينهلوا منها وياخذوا ما قدر الله عز وجل لهم واني ابشركم ان الله عز وجل قضى بان المؤمنين ما داموا يتدارسون كتاب الله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 إنما هي طاعة خالصة لوجه الله جل وعلا أسأل الله أن يخلص نيتي معكم أيضا وأن أكون معكم في هذه النية الصالحة وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الفوز بالجنان واللحاق بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فاصبروا على هذا الذي تأتونه فإنما يأتي الصبر بالخير الكثير والخير العميم ذكرنا في الدرس السابق مسائل التكبير وذكرنا أن المشهورة في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى أن رفع اليدين مع التكبير إنما يكون في تكبيره الافتتاح أو تكبيره الإحرام فقط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 فإذا نسي المسلم تكبيرة واحدة فما فوقها فإنه يسجد لسه لأنه يتحقق فيه أنه سهى في صلاته حيث نسي أو ترك التكبير ولو واحدا في صلاته نسيت أن أتعرض لمسألة أخرى وهي ما هي صفة رفع اليدين في التكبير؟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 كما يرفعه سائر الناس بأن يرفع يديه حذوى منكبيه أو يحاذي بهما شحمة أذنيه وصفة الكفين في هذا الرفع أن تكون الأصابع ممدودة غير منفرجه أن تكون الأصابع ممدودة غير منفرجة هذا الانفراج يا لا يفعل المسلم هكذا ويكبر بل ينبغي عليه أن يلصق بين أصابع يديه ويمدهما ولا يفعل هكذا لا يقبض يديه ويكبر لان كثير من الناس ماذا يفعل يكمش يديه هكذا ولا يعني من التهاون يرفد يديه ويوسي هكذا هذه موجودة صح ولا لا هذا الصفه موجودة يعني غالب الناس ربما لا يفعلونها عن قصد لكن لما تعودوا على هذه الحركة في الصلاة صاروا لا يعطونها أهميتها ونقول إخواني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 انما قصد بصلاته ربه تبارك وتعالى وقصد تعليم من يليه من هؤلاء الناس بحيث كان يريهم كيفيه الصلاه فيتمعن كما كان يفعل ابن عباس حيث كان يجهر في صلاه الجنازه لكي, يتعلموا لكي يتعلم لكي الناس الصلاه فقال ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع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 المسؤولة عن المساجد وهي وزارة الشؤون الدينية احيانا يعني القائمون على التفتيش يتابعون الأئمة في مسألة التكبير في سجود التلاوة الإمام اللي ما يكبرش يعني, يعني ممكن يرفع أمره إلى المسؤولين فاقول فأقول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 كيم يقولوا عمليه رياضيه كثير من الناس ماشي حيفهموها لكن انا راح نبسطها باذن الله حتى تفهم القاعده النص المجمل مثاله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يستحي من عبده اذا رفع اليه يديه بالدعاء ان يردهما صفرا خائبتين هذا نص مجمل فيه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 لأنه يريد أن يتمتثل قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخرين فهو يحرص على الدعاء وليس له غرض سوى أنه يبتهل ويتذلل ويخنع إلى ربه جل وعلا عسى الله تعالى أن يجيب دعاءه فرفع يديه بعد الانتهاء من الصلاة. صلى مع الناس في صلاة الجماعة، ثم رفع يديه بعدما سبحت تسبيحات رفع يديه بالدعاء. فكان واحد مثلي قاصر في علمه. قال له هذا الشيء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي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 علشان نركز على هذه القاعدة يا إخواني قاعدة مهمة جداً تنبني عليها أحكام قال النبي صلى الله عليه وسلم كينسان يشوف يوم دوي غمض عين يوم كي يكون نهار الحلقة دير القيلولة ولا شرب القهوة إذا ما برد شرب قهوة شرب زود بس عينيك يتحلم ليه شوف قال النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله في من عنده شوف مجتمع قوم هذا نص مجمل فيه ابتداء كما فيه مشروعيه الاجتماع على الذكر صح ولا لا مجتمع قوم يتلون ويتدارسون جاءوا ما شفوا هذا الحديث قالوا احنا نطبقوا الحديث احنا متابعين للسنة جاءوا داروا حلقة وبدوا يذكروا رب العالمين اذكار الصباح والمساء زمان كانت هذه موجودة في المساجد كانوا اتباع حسن البنا يجتمعون في المساجد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 أنه اجتمع مع أصحابه وذكر الله جماعة وهم احرص الناس على الخير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لا أحد يحرص على الخير وعلى طاعة رب العالمين أفضل من نبينا وأصحابه عليهم الصلاة والسلام عليها رضي الله عنه هذا نص عام لم يرد العمل ببعض أفراده فلا ينبغي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 وركز عليها الإمام الشاطبي رحمه الله أبو إسحاق في كتابه الاعتصام وهو كتاب عظيم في ذكر أصول البدع والرد عليها وأنصح اخواني طلبه العلم أن يقرأوا فيه كثيرا ذكر هذه القاعدة لنصف كثير من البدع التي يتمسك أصحابها مثل هذه النصوص المجملة التي ذكرناها من هذه القاعدة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 أنكر عليه العامة والحق أنها هي السنة كما كان ينكر العامة في قديم الزمان على من يضع يده اليمنى على اليسرى في الصلاة على صدره والذي يسمى القبض وانكروا على من رفع يديه عند التكبير في الركوع والرفع منه لماذا لأن الناس نسوا هذه السنة فصارت هي البدع وصارت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 هذه السنة راهي موجودة وفيه الصاق القدمين لكن في بلدان أخرى لو رحت غير للحج للعمراء تشوفوا الناس ابدا إذا قربت إليه يهرب ويتمنى أنه كنت زيدت زحمه يتمنى يكون يقدر يدخل الرجل في الرجل اللي عنده الرجل وحده زوج من شدة هروبه من هذه السنة التي تدل على أو تدل على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 قد صلى بحذرة عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم أقروه على تلك الصلاة فكانت صلاته أشبه بالمتواتر بل إنهم إذا عبروا عن المتواتر في أفعال الصلاة عبروا بحديث أبي حميد لأن عشرة من أصحابه حظروا كيفية الصلاة عندما أراهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكلهم أقره على تلك الصلاة التي كان يصلها والتي تشبه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم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 وخلاف بين الائمه كاين بعض الائمه الله يبارك يعني يعني لو درلوا له مسابقه هو مع مع الديك ولا مع الداجه كيف ينقب خشفته الديك ينقب يعني راسه يهبط ويطلع في رمشة من العين بعض الائمه هداهم الله كذلك صلاتهم ينقرونها نقرا فربما دخل مسجد والامام سريع فلم يتمكن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 أو الذي ينبغي أن يكبر تكبيره الإحرام ثم يكبر تكبيره الانتقال ويركع حتى يكون ممتثلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم او لفعله انه كان يكبر في كل خفض ورفع اي نعم يشترط ان ياتي بها قائما تكبير تكبيره الافتتاح يشترط أن ياتي بها قائما وذكرتني جزاك الله خيرا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 بالمرمدوهم كما يقول السنه مرمدوها تلقى داير صباطه هنا دايره هنا ويكبر من بعدها وحطوا بعد ركع بعد يرفد هكذا ومن بعد يمشي لا هذه هيئه لا تليق بالصلاه وانما ينبغي ان يركع على حديث ابي بكر رضي الله عنه وسيأتينا ان شاء الله تعالى ان ابي بكر دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم راكعا فركع دون الصف ثم دب راكعا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 لا يرفع يديه مستقيما ولا, ولا يكبر وهو قائم فإن هذا مخالف للسنة ويخشى ويخشى أن تبطل صلاته يكون الدخل لهذه المسائل والله ما لا خرجني يا اخوان بعض الناس يكبر إذا وضع رأسه في الركوع أو إذا وضع رأسه في السجود قد قال كثير من أهل العلم بأن من كبر وهو ساجد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 لا يجوز ان يؤتى به في ذا في هذا الموضع فعلى المسلم ان يحرس باغي احيانا نحب نزيد واحد الجمله اعتراضيه بصح نطول عليكم هنا معليش خاطر شفت شويه الناس نعسوا حبيت تخليهم يرقدوا شويه ندير جمله اعتراضيه وبعد نوضهم جماعه اصحاب السياسه بكري تاعبونا يا اخوان قال كراكم لاصقين غير في الوضو والصلاه والله لو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 يبتدئ صلاته أحب إلي ولو سهى مع, الإمام مع عن ولو سهى مع الإمام عن تكبيرة الافتتاح وكبر في الركوع الأول رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح الصورة يا إخواني إنسان تخلص صلاته ما كبرش نساقع ما كبرش كان ساهي سارح ذهنه كان منين يجيب الكباش باش, باش يبيعهم باش يضرب الناس للرأس واحد راح للبوكتب واحد راح للجلال واحد راح للقصر الشلال كل واحد من راح وداخل في الصلاة وهموه لا يسبقوه لما يسبق شخه عن تكبيرة الإحرام وسهى عن تكبيرة الانتقال تكبيرة الركوع الركعه الثانيه تفكر قال أنا سبحان الله أنا دخلت للصلاة وما كبرت ماذا يفعل قال الإمام مالك ثم ذكر انه لم يكن كبر تكبيره الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعه الثانيه خلاص قال الرقع كبر كبرت تكبيره الاحرام وش الواجب ماذا ينبغي ان يفعل او انسى التكبير قاع في الركعه الاولى حتى الركعه الثانيه تفكر عود كبر قال الله اكبر ماذا يفعل قال ثم ذكر انه لم يكن كبر تكبيره الافتتاح ولا عند الركوع وكبر في الركعه الثانيه قال الامام مالك فتواه ما هي قال يبتدئ صلاته أحب الي ما معنى يبتدئ صلاته يعني الركعة الاولى هذه ما يحسبهاش لأنه أسقط منها ركنا فات وقته أسقط منها ركنا وهو تكبيره الإحرام وفات وقته لو أدرك تكبيره الإحرام قبل الركوع أو عند الركوع في الركعة الأولى كانت صلاته صحيحة لكن إذا جاوز الركوع مثلا ادخل الصلاه ونسى تكبيرة الإحرام ولم يتذكر إلا بعد الرفع من الركوع الركعه الاولى راحت تلغى وضح إخواني لأن الركوع أو لأن الركعة إنما يدرك بما قبل الركوع أو عند الركوع فإذا فات فات الركوع فإن الركعة قد ذهبت ولا تحتسب وشوفوا أدب الإمام مالك وورع الإمام مالك رحمه الله والله نحتاج إلى مثل هذا الورع نحتاج إلى مثل هذا الورع العظيم شوفوا ما قال الإمام مالك قال يبتدئ صلاته أحب الي شوف أحب الي لو قراها واحد يقول يعني على سبيل الاختيار يعني يحب يعتبرك عنه لا ولا الأفضل يلغيها قول الإمام مالك أحب الي هذا على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستحباب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 وهذا وارد في السنة يقوم للركعة الخامسة فيسبح له المأمومون فيأبى ان يرجع ثم يسبحون فيأبى ان يرجع اختلف أهل العلم هل يتابع الإمام على ركعة الخامسة او لا يتابع على ركعة الخامسة وهذه المسألة تتصور في الصلاة السرية بعض الناس آتاهم الله تعالى فقها فاقبا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 ماذا يفعل؟ يعاود صلاة يستأنف صلاته يعاودها من جديد ولا تجزئه تلك الصلاه نحكي هذه الأقوال نحكي هذه الأحكام يا إخواني باش وسوسوش. بعض الناس رهم غلب عليهم الوسواس نسأل الله أن يشفيهم ولا نقول نسأل الله أن يشفيهم لأن كثير من الناس يخطئون يقولوا يشفيك الله يشفيك الله مع أنت أمرضك الله ليه يقول لك يشفيك الله مع أنت أدعى عليك مش يدعى عليك فنتبهوا. يشفي من أشفاء اشفاه أي امرضه ويشفي من شفاء أي أنزل به البرء والشفاء كثير من الناس مبالغة منهم في الحرص على تكبيره في الإحرام أبدأ يلعب بهم الشيطان وللعلم يا إخواني أنتم تتعلمون هذه الأحكام والشيطان الآن تضيقون طريقه إليكم كل ما تعلم الإنسان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 لأنك أنت تعرف نفسك واش تسوى حتى وقالوا الناس قاعد تارك هاي لك انتهاك تعرف نفسك تعرف قيمتك تعرف الدرجة تاعك فالشيطان يأتي إلى العالم أو طالب العلم يأتيه من باب آخر ما يجيش من باب التشويش عليه في عبادته يقول لي ادرك ما مسحش يقول له العالم ايه وعليش حتى هو ما معليش يعرف بأنه وسوس فبعض الناس حرصا منه على تكبيرة الإحرام ماذا يفعل إذا كبر يجي الوسواس يقول له على بائك ما كبرش قالت الفاتحة مباشرة يعود كبر فإذا استأنس لهذا الوسواس صار مرضا عضالا واني أحدثكم بما أعرفه عن بعض الناس صار إذا كبر قال هكذا الله أكبر ويطول الرررر هذه عليه لأنه إذا سمع ذلك الررر يعرف بالله وقال الله أكبر والله إن هذا وقع إخواني وأنا أتكلم يعني عن شيء واقع حدثتكم في أبواب الطهارة أن بعض الناس عافان الله وإياكم وشفاهم الله إذا أراد أن يتوضى أخذ الماء بكفيه وضربه بقوة فيه على الحائط كنا له علاء ركدير هكذا قال لك ليل إن حسب لي شغول الله يجيغل لهوا سم العين ويخرج منها اللي هو مشي المملن شدة كذا نخبط به الحف باش نتأكد بلي الماء. أتصوروا إنسان مثل هذا اللي يشوفه يقول مجنون. ونعم هذا هذا هذا نوع من الجنون يا إخوان. هذا نوع من الجنون. وإني أعرفه ناسا طلبت زوجاتهم الطلاق منهم. إذا دخل يغتسل كأنه في حلبة ملاكمة. اسمع شباك شباك خبير. على لأنه يبالغ في الدلك يبالغ في الدلك يعني يشوف اللي هذه ما الماء هو هنا بالصحي يشوفه ما قاش ومن بعد يبدأ يخبط، وتسمع غلا حوالي ساعة ليغتسل غسلة الطهارة فإذا دخل يصلي جلس ساعة ونصف حتى صارك المجنون بل إن هذا الإنسان الله يشفيه على كل حال عندي مدة ما شفتوش صار يتوسوس حتى في التسبيح بعد الصلاه بعد الصلاه يقول يقعد... سبحان الله سبحان الله سبحان الله يزكي حتى المسجد قاعد يسمعه فامسكته وقلت التسبيح غير واجب لا تسبح غير تسلم نوض وروح لخدمتك متحوش تفهم فهذا مرض عضالي اخواني لا ينبغي ان تستأنسوا له يجيك مره انه مثلا ما كبرت كبيره الاحرام عاود تكبر انت لانه جاك شك وانك ما تيقنش انك كبرت كبر يعود يجيك تأتيك مرة أخرى لا تلتفت إليه ممكن يحدثك هو الشيطان يحدثك كأنك تسمع ذلك في أذنيك يقول لك يا فلان على بني ما كبرتش انت عاود حدث في نفسك قل له ما عليش مد حتى وصلاتي باطلة نكمل هكذا وكمل صلاتك وسلم وروح لخدمتك مرة مرتين يأس منك ما يزيدش قعي دور بك لكن إن استمررت في هذه هذا الأمر فانه يستحوذ عليك ويكرهك في عباده ربك حتى تترك الصلاه كليه وهذا مبتغى الشيطان لعنه الله واخزاه نعوذ بالله منه وقال الامام مالك في الامام ينسى تكبيره الافتتاح حتى يفرغ من صلاته قال ارى ان يعيد ويعيد من خلفه الصلاه وان كان من خلفه قد كبروا فانهم يعيدون هذه صورة أخرى الإمام دخل الصلاه وانسى ما كبرت تكبيرة الإحرام كي يشوفوه الناس قاعد دير هكذا وبدأ يقرأ يقولك وقال لا كبر يكبر في نفسه ولا فدخلوا معه في الصلاة في آخر الصلاة تذكر أنه لم يكبر تكبيره الافتتاح فتوى الإمام مالك رحمه الله أن على الجميع ان يعيدوا الصلاة